أ ت و س ل ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ا ل ي ب ا ل ك ج الهدى شركه م ع و ي ا ل ض م ا ئ ر و ر ب ح و ا ذات مضمون اجتماعي ل ل ا ز م ا ن ب ي د ي ن ا بالبرايا قد بنينا ف ا د ر ك و ا في كل حال من كل طالب وناجي يشدع الله لعباده فادروا بالجمال ما معي يا رسول انا مقبل بعيد فاصلح و حالات قلبي واسمع و لي بالغلاه يا وسع ا ل ج ا بالمطالب وشهد كن نعيمي يا رسول الله ل موسوعه ا ص د ي ن ا ب ل س ي منك ا ل ش ا ع ل و م الاسلاميه نرتدي يا رسول الله منك الشفاعه لجميع الله جئنا يا رسول الله جئنا ن س ت م د في كل ح ي ن ا كلنا والحاضرين واعتق لما ببلاه وصلاه الله سرمات للنبي الهادي محمد ما بدا فجر يعمد بها صحبة صلى ح ب ه ا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم